هو الذي خلقكم من نفس واحدة واجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ثمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن مِنَ الشاكرين فلما فما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وَهُمْ يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون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 هُدِ الْعَفْوَ وَأَمَرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا يَنزَغَنَّكَ <تضحك> مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ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 ما يساقون الى الموت وهم ينغرون وإذ يعذكم الله إحدى الطائفتين أنما لكم وتودون أن غير ذات الشنكه أن غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله أن يحط الحق بكلماتك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 معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا ثوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّاءَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُلِيقُوهُمُ الْأَجْبَا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 وَإِ تَتَهُ فَهُ خَير لكمْ وَإِ تَعود نَعد وَلا تُغْنكُم فِيأَتُكُم شَيْئَو وَلَ كَتَُت وَأَنَّ اللهَّه مَعَ المُؤمنِنين يا أَهََّذينَ آمَنُوا أَطيع اللهَّه وَرَسُ هُ وَلا تَوََّ عَنْهُ وَآُمْ تَسمَعُون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 وَاذْكُرُوا إِنَّكُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه الله عليم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 ذٰلِكَ وَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَهُ إِن أُولِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ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 فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَثُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَا يُحْشَرُونَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ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 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ